انما يؤمنوا بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون انما يؤمنوا باياتنا الذين اذا ذكروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم لا يستكبرون وكل نبدا هذه شرحناها امس وقلنا هذه سمه تعلو من سمات المؤمنين المتقين الراجين لرضا رب العالمين هذه السمة فالتواضع وعدم الاستكبار وبالتواضع يصح للمرء أن ينقاد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما مدح المؤمن قال بأن المؤمن لين هين لين ذر كريم قال إذا قيد انقاد إذا قيد انقاد أما كافر فله غطرصة وكبر وجحود لذلك لا تراه ينقاد بل يأنف كما فعل أبو طالب وأبو جهل وعطفة بن ربيعة كل هؤلاء قد علموا يقينا بأن الرسول هو الحق وأن الدين هو خير الدين لكن الكبر منعهم الكبر منعهم من ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة من كان في قلبه من يثقال من كبر قال تتجافى جنوبهم عن المضارع يدعون ربهم خوفه وطمعه ومما رزقناهم من فقون هنا أمور ثلاثة تميز بها هؤلاء الذين سأروا من أصحاب الجنة وهم أحب الناس إلى الله جل في علاه وأحب المكلفين إلى الله جل في قال عن أعظم صفات هؤلاء كما قلنا التواضع وعدم الكبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي, أوحى الله إليه أن تواضعه نعم فلا يبغي أحد على أحده قوله تتلافى جنوبهم عن المضارع المقصود بذلك هو قيام الليل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إعداء معادن جبل أوضي الله عنه وارد عنه أن النبي قال في قوله تتلافى جنوبهم عن المضارع لعود burnout قال تتلافى جنوبهم عن المضارع هو قيام, قيام العبد بالليل وقد ورد عن معاد في لفظ آخر كما ورده من كثير غيره يا معاذ إن شئت أنبأتك بأبواب الخير قال قلت أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة والصدقة تكفر الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي وجه الله أذي كل أبواب الخير ثم قرأ قول الله جل تتدافع جنوبهم عن المضارع يدعون ربهم خوفا وطمعا كذلك قال الحسن مجاهد وعطاء هو في قيام الليل ولأن قيام الليل من أفضل النوافل على الإطلاق بل هو أعظمها على الإطلاق كما قال جبريل عليه السلام يا محمد أحبب من شئت فإنك مرافق ومفارق وعيش من شئت فإنك ميت قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل هو ذأب الصالحين وقد قال النبي منكرا يا عبد الله لا ابن عمر بن العص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله أدوم وإنقل وكان النبي يقوم الليل بأسره فتقول عيشة رضي الله عنه وأرضاها ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال بلى أفلا أكون عبدا شكورة قال بلى أفلا أكون عبدا شكورة وكان هذا كما قلت ابو صالحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على علي فاطمة قال لما لم تقوم من الليل فقال علينا أبو طالب أرواحنا بيد الله إن شاء بعثها وإن شاءها وإن شاء لم يبعث فمر النبي يضرب على فأغذه ويقرأ قول الله جل في علاء وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وقد قال الله مادحا أصحاب, أصحاب قيام الليل حين قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وطائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الإجابة لا يستوون فوصفهم الله بهذا رصف العظيم أنهم يقيمون الليلة تتجافى جنوبهم عن المضارع يعني الفراش الوثير الوطيء فإنه يتركه هجرانا من أجل الله جل فعله والناس في سبات عميق والناس في نوم وفي راحة وهو في الخلوات يقوم للصروات والذكر والاستغفار والقرب من رب الأرض والصماواته ورد عن ابن عباس رضي الله عنه ورضاه في قوله جل في علاه قال تتدافع جنوبهم لذكر الله كلما استيقظوا ذكروا الله إما في الصلاة وإما في قيام أو في القعود أو على جنوبهم فهم لا يزالون يذكرون الله عز وجل وقيل نزلت في صلاة الإشاء كان أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينمون حتى يصلوها وأنت في الحديث أنس تعلم أن أنس قال فنام الناس تخفق رؤوسهم حتى خرج عليه النبي صلى الله وصلى بالناس ثم قال أبشروا وأمنوا خيرا ما أحد ينتظر الصلاة إلا أنتم وقال لولا أشق على أمتي لصليت العشاء في هذا الوقت فقلبا نزلت في صوات العشاء والصبح وهذا ولا خلاف بين سبب النزول الثلاثة فإن من صلى العشاء فيه جماعة كأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر فيه جماعة فكأنما قام نصف الآخر ثم وصفهم الوصف الثاني قال ادعونا ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم يدعون ربهم أو الدعاء وهذا الدعاء من أجل العبادات يعني لو خصص وقتا في السحر لرفع اليدين وإظهار العجز والفقر والنقص والإعواز لربه جلت على هذه من أجل العبادات كما قال ربنا في كتابه الكريم قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين استكبرون إن الذين استكبرون عن عباداته إن الذين يستقبلون على مداته يدخلون جهنم داخلين قال يدعون ربهم خوفا وطمعا يعني خوفا من عذابه وطمعا ورجاء في ثوابه وفي رحمته ومما رزقناهم ينفقون فهم ينفقون النفق الواجبة والنفق أيضا من نافلة وهنا قد جمع الله لهم في هذه الآية كل الخير كيف ذلك جمع الله لهم الخير كله في هذه الآية كيف ذلك في قوله وأصفا إياهم تتجافى جنوبهم عن المضارع يدعون ربهم خوفا وطبعا ومما رزقناهم من فقون جمع لهم الخير كله كيف ذلك الله أكبر نعم نعم ما شاء الله جيد جيد, جيد. إجابات كلها صحيحة والله الحمد والمنا جمع الله جل في علاء لهم الخير كله أن أدوا عبا... حق... حق الله جل في علاء بالنفع الذاتي وأيضا وفقهم الله لأداء حق العباد النفع المتعدي وأيضا فإنهم قد تعبدوا عبادة الأنبياء بالرغبة والرهبة لا كما يقول أصحاب الطرق لا نعبدك خوفا من نارك ولا حبا في جنتك أو طربا لجنتك بل حبا فيك كذبهم الله دارة شعلا والسيق المن والسيق المدح يدعون ربهم خوفا وطبعا وقد طال عن أنبياء وأصفياء وعلياء يدعوننا رغبا ورهبا ومن ما رزقناهم من فقر فجمع الله لهم بين النفع الذاتي والنفع المتعدي وجمع بينه وجمع لهم حسن الفقر والافتقار حصن الافتقار وإظهار العجز والاعواز لله جل علا بالتوكل والدعاء قالوا من ما من فخون النفع المتعدي فأثبت لهم وجودا وكرما وهذا يحبه الله جل في إن الله جواد كريم يحب كل جواد كريم وإن الله يحب أن يرى أثر اسماء الحسن وصفات العول على, على عباده قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس بما أخفي إليهم قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعينين جساء بما كانوا يعملون كما قال الله تعالى عدد العبادي الصالحين ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قبل رشه وقيل أن هذه الآية فيها دلالة واضحة لبدا على المراد بالآية السابقة جزاء نفاقنا أجوان تباقنا الجزاء من جنس العمل لما كانت صلواتهم في جوف الليل عمل يستسر به الإنسان فعن أبي هرائع تعود الله عنه أرضاه قال قال الله عز وجل أعددت العباد يا الصالحين ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما أغفي لهم مقرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لا سئما وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يصفه ما في الجنة من نعيم ويقول من ديل سعب بالدنيا وما فيها وذكر حول العين وقال بانها لو لو لو وضعت اصبعها من السماء لملات الدنيا مسكا وطيبا وحول العين يرى يرى مخ من من وراء لحمها من البياض خلقه الله او خلقهن الله جل وعلاه لعباده المؤمنين والزالة قال فلا تعال نفسه ما أقفي ألوم القرة أعين وهذا من فضل الله على الأولى عندما عدد صفات هؤلاء المؤمنين المتقين انظر كيف هيا جام شعيرهم وَمَيَّلَ قُلُوبَهُمْ شَوْقًا إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ جَلَّ فِي عَلَىٰ عندما قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون عددت العبادة الصالحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما بيّن الله جل في فعلا في الجنة كما بس يقول ما هي الأسماء بين الدنيا والجنة قال في عين بأن الله جعل في الجنة خمرة لذة للشاربين وفيها أنهار من عسر مصفى وفيها أنهار من, من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من ماء غير آس وقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا للجنة عندما قال رأيت قصر منيفا وامرأة وضاءة تتوضى قلت قصري هذا قالوا هذا لعمر وبيننا فيها شجرة يعني الراكب فيها يستظل بظلها كذا وكذا من السنين وفي الجنة لغة مجوفة لكل واحد ولكل أحد له أهل أو أهلون فيها لذلك قال الله تعالى عبدت لعبادة الصالحين ملعنوا رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على, على قلب بشر الله مرزقنا يا رب العالمين نقل هذه الآيات شرف المؤمن في قيامه بالليل بزدها تتبين الأشياء على المرض أن يكون في عبادته بين الرغبة والرهبة والخوف والرجاء إبهام العطاء دلال على عظمته الرد على الجبرية الرد على الجبريه تساء بما كان يعمل قيام الليل الوتر نفسه من قيام الليل الوتر نفسه من قيام الليل هو الأولى لك ان استطعت أن تصلي أربعا ثم تنام ثم تقوم فتكمل أربعا وتصلي ركعتين وواحدة هذا خير الهج هذا خير الهج وقد كان يفعل النابس وسلم ذلك اللهم أمين إن كنت لا تطمع في, في أن تقوم بعد, بعد النوم إذن لا تنام حتى تصلي قياما ووترا يعني توتر قبل أن تنام كما قال أبو غرير رضي الله عنه أو صاني خليلي بثلاثة أذكر من أن نوتر قبل أن أنا والوتر واحدة وثلاثة وخمس وسبع وتسعة صلىها بأسرها النبي صلى الله عليه وسلم رجل اقسم على اولاده علي الطلاق منكم ما انتم خارجين من البيت ثمر عمل العمل بنورطعم 10 مساكين الظاهر أنه ما كان ينتوي طلاقا يا عمرو علي انو تعاش مساكين وانتهى الامر والولاد يخرجون ايضا ما في اشي لان هذه سياق تخطيط ومنح ومنع, ومنع. كنت معكم الحمد لله وشكر الله جيد أنت في أيام غد فيها يا زول الله أعلم بها منتاز منتاز طب الحمد لله زادك الله حرصا نفعل الله بك السودان وغير السودان الله مأمين أرد العالمين حكم الخنوط في الوطر مستحب نعم مدام يقرأ نافلة له أن يقرأ من المصحف أول السبات التمسك بالكتاب وبالسنة أهل السنة،, أهل السنة هم الذين ثبتهم الله عند الختن واستعن على ذلك لمجالس العلم لا تطرق مجالس العلم قط وكلما سمعت بسنة سارع في العمل بها نعم هذه أعظم الطرق لتدبيع الأمر على ما كان عليه النفس بذلك الله فأنا نزول أحسن الله عليك ورفع مقامك أسع عليك أمرك وشكر لك الله ينفع بك الأمة الإسلامية يا رب. شرح السنة موجود موجود موجود في اعتقاد الطبري بعد المزني ان لم لم تستطع اعتقاد الطبري طبري الاعتقاد للطبري ايضا مشروح طبعا هنا الف ولام العصر هنا انما اليسر اسرا إن اليسر المعرف هنا معناه انه يعاد ولذلك قال ابن عباس لا يغلب عسرا يسريني لا يغلب عسرا يسريني دقه تاكيدا لا تاسيسه لا موجود كاملا موجود كاملا إن لم, إن لم تستطيع أن تصل اليه اذا فاعتقاد الطبري اولدته ديت نذهب إلى المهذب <تصفيق> قال ما زلنا مع كتاب الطلاق عدد الطلاق معتبر